عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جدود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وَتُوقِّرُوهُ وتسبحوه بكرته وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم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 قال الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا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 وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوا ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا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 تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا, يؤتكم فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى خرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض خرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يَتَوَلَّ يعذبه عذابا أليما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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطاوهم فتصيبكم منهم عرة بغير علم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما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 محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رقماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا